فَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ فَحَصًّا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا نَبِيًّا فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشد منه بقشا ومضى مثل الأولين ولئن فألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن يقولون خلقه العزيز العليم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 والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أم اتَّخَذَ فَذًا مِّمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأُزْلِفَ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا جَرَضَ الرَّحْمَنُ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي حِلْيَةٍ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ نَبِيلٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما له بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمتي وإن على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قريتين من نذير إلا قال مترفها إلا قال مترفها إن وجدنا آباء فَإِنَّ وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَقُتْدُونَ قَالُوا أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّمَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ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 ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإما به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فهم يقسرون رحمة ربك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 وَلَمْ لاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لِأَجْعَلَ الْمَالَ لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَذَخْرَفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ أَبْقَىٰ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْتَقِيمِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ فَإِذَا جَاءَنَا قَوْلُ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ لَمْ تُنظِرُم أَنكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نَذَهَبًا بِكَ فَإِنَّ مَن آمَنُ مُنْتَقِمُونَ أَوْ لِيَنَّ مَا كَلَّبْنَا هُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ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 وَنَادَى فِي الْعَوْنِ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَهُ الْمَلَأُ تُمُكُثَرِمِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمَّنَّا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ جَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بَيْنَهُم مَّثَلًا إِذَا قَوْمٌ مِّنْهُ يَصُدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكِنَّ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّلْبَنِي إِسْرَائِيلَ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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذين تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ تَخَالَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 وما ظلمناهم ولكن كانواهم الظالمين ونادوا يا مالك ليأخذ علينا ربك قال إنكم ما كفون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أنذر أم رذر فإنهم بريمون أم يحسبون أن لا نسمع صرهم وندواهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولدفا فأنا أولنا عبدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يكونوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَكُونُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ فسوف يع...